لآن ل ا ق ر موسوعه النابلسي ر ح م م ا للعلوم ر ح م الاسلاميه ق خلق ر آ ن ل إ ن ا ن ع م ه ل ل ب ي ا ا ن ش س والقمر ب ب ح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 وفيها ف ا ك ه ة و ا ل ن خ ل ذ ا ت ا ل أ ك س ا للعلوم الاسلاميه اسماء ا ل ك م ا ت ك ذ ب ا ن خلق ا ل إ ن س ا ن من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار ف ب أ ي آ ل ا ء شركه ا ل ه ل ى شركه دعويه غير ربحيه ذات م ض ب و ن م اجتماعي ر ب ا آلاء ن فبأي آلاء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 وله ا ل ج و ا ر النابلسي م ل ح للعلوم ا ل ا ك ل ا تكذبان كل م ن ع ل ي ه ا فان, كل من عليها فان موسوعه ا ل ن ا ل إ ك ر ا م ف ب أ س ي للعلوم ا ا ت ك ذ ل ا ن ي س أ ل ا م ي ا ل س م ا ء الله ت و ا أ ر ض ك يوم و الحسنى ر ب ك م ا تكذبان س ن ف ر غ ل ك م أ ي ه ا الثقلان ف ب أ ي ه غير ربكما تكذبان يا م ع ش ر ا ل ج ن و ا ل إ ن س إن ا س الثقلان فباي الاء ربكما تكذبان يا معشر الجن لا م ف س و ن إ ل ا ب س ل ط ا ن فبأي آ ل ا ب تكذبان ي ر س ل ع ل ي ك م ا ش و ا ظ م ن ن ا ر و ن ح ا س ف ل ا ت ت ص ي ر ا ن فبأي آ ه ر ب ك م و س و ذ ه ا ن فبأي ل ا ء ك ن ا ب ل ذ ب ا ن ف ي و م ئ ا ل ا س أ ل عن ذ م ب ه فباي أ ي آ ل ربكما تكذبان ع ر ف الاء ربكما تكذبان يُعرف هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم ان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان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 فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إ ن س ق ب لهم ولا ج ا ن ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان ك أ ن ه ن الياقوت و ا ل م ر ج ا ن ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان هل جزاء الاحسان الا الاحسان, الإحسان ا إلا آلاء ن فبأي ربكما ب ك ت ذ ومن دونهما جنتان فباي آ ل ا ء ربكما تكذبان مدهانتان فبأي آلاء ربكما آلاء تكذبان فيهما عينان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهما ف ا ك ه ة ونخل ورمان فبأي فيهن فبأي ربكما تكذبان فيهن خيرات فبأي آلاء آلاء حسان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 ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال و ا ل إ ك ر ا م